يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء التي لا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن التي لا تؤتونهن أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما